أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عن سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى من قبلك الله العزيز الحكيم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 وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَن حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ وَتُنذِرَ يوم الجمع لا ريب فيه فريق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 شَرَحْنَا لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُهُ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن يُقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ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 وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى جَانِبٍ مَسْنُنَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ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 الساجِ بِن الذيذينَ لا يُؤمنون بِهَا والَّن مَنوا مُشمِقونَ مِنْه وَعلَمونَ أَنه الحَّق أَلَ إِ الذيينَ يُمرونَ في الساعأَل إِ الذينَ لُمارون في الساعاتِلَ فيِي ضَلَالِ الذائ ال اللههُ لَطفُون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 وَلَم بَسَبَ الللههُ الرزْقَ عبَادِه لَ بَغو فيِي الألضِ وَ يَُزِل وَ يُونَزِل بِقَدَرا يَشَاء إِهُ ببعبادِه خَبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما طنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خَلْقُ السماوات والأرض وما بث فيهما من داب وهو على جمعه إذا يشاء قدير وَمَا أصابكم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 124. ويعلم أن يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 125. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير 126. ويعلم تَرَى الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ رَضِيَ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 فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ يَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ, فأولئك ما عليهم مِنْ سَبِيلٌ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى ارْضُوا وَيَذْبُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ, يقولون هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّنْ سَبِيلٍ وَتَرَى هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الظُّلِّ ينظرون, يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ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 أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما في ضراء ان عليك الا البلاء وان اذا اذقنا الانسان منا رحمه من